الحمد لله نحمد له ونستعين ونعوذ بالله من شلول أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مذل له وما يهدي الفلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمن تقوا الله حق تقاطهم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة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 وشر الأمور مهدسة وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل الضلالة في النار ثم أما بعد أخوة الكرام تلف الحديث الأحديث التي ظهرت تعارض ونحن نقول الأحديث لا تعارض فيه كلها خرجت من مشكات واحد فلا تعرض فيها هنا عندنا حديث ثلاثة مهمة جدا يعني سناقف معها بعض الشيء لأننا درسناها في العقيدة لكن نبين عدم المخالفة قالوا حديث يكذبه القرآن وحجة العقل قلنا اقتنا بحديث يصادم القرآن وأيضا العقل لا يقبله أما قولكم العقل لا يقبله فعقلكم لا يساوي شيء عندنا اضربوا عقلكم في الحائط ورجعوا لنا فلا نجد شيئا فيه من النفع العقل لا يقدم على النقل بحال من الأحوال احترام العقل أن يتبع النقل فإن تصادم مع النقل فلا احترام للعقل فليس بعقل هذا. طيب هم قالوا قال الله عز قالنا ان ترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر قالوا قد قال محمد وهذا حديث عن ابي هريره رضي الله ترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر لا تضمنون في رؤيته قالوا هذا الحديث يخالفه القران قلنا كيف قال قد قال الله عز لا تدركه الابصار وهو يدريك الابصار وقال موسى ربي ارني أنظر اليك قال لن تراني فهنا قالوا يقول النبي ترون أنت قلتم ذلك ترون ربكم والله يقول لموسى لا ترانا تراني وأيضا قال لا تدرك الأبصال وهو يدرك الأبصال ثم قالوا قلنا طب هذا القرآن العقل عندكم إيش اللي فيه العقل يكذب هذا قالوا لأننا لو قلنا ترون ربكم كما ترون الشمس جعلنا الله جسما فإن الله جسما شبه شبهناهم بإيش بشبهناه بالخلق فالعقل لا يقبل هذا حديث قلنا خربت العقول ان كانت كامثال عقول لكم نرد الاول ان القرآن اول شيء لبد ان ربي عليه طالب العلم سلمنا لله واستسلمنا لله وانقضنا لله قال اذ قال له ربه اسلم قال. اسلامت استسلامت كل من عند ربنا امن نبي كل من عند ربنا قال الله جعال لو كان من عند الله له ولد فيه اختلافا كثيرا ولن تلفيه اختلاف كثيرا والا اختلافا قليلا فنقول سلمنا لله ثم ننظر بعد الان هل حقا في مخالفة قال ترون ربكم وقال لن تراني وقال ترون ربكم وقال لا تدرك الابصار وهو يدرك الابصار نأخذ ايه ايه ترون ربكم كما ترون القمر وقال لا تدرك الابصار قلنا هنا لا خالفها بحرم الأحوال لامرين اثنين الأمر الأول لا تدركوا الأبصار هذا نفش ترون ربكم هذا إثبات والقاعدة عند العلماء المزد مقدم علىه قالوا من النافذ الله جلالا في علان النافذ تدخلنا هذه القواعد في مثل هذا ومثل هذه الأخبار أخطأتهم فضعوا عن الإخوة كمان نجر نقول لا لا نستغفر الله نحن نناقش في أمر الآخر لا تدركوا الأبصار في احتمالات ولا ما باش احتمالات محتملة ولا شو احتملة محتملة لأن غير الادراك ولا ترون ربكم في احتمال ولا ولا مفيش احتمال مفيش احتمال ترون ربكم جسما محكم اقول انا في المحكم يقدم على على المحتمل المحكم بيقدم على المحتمل طيب ممكن اقول اخر نقول قال الله تعالى لا تدركه الابصار ولم يقل لا تراه الابصار و و والادراك اخص من الرؤية والقائلة النفل الأخص لا يستزن نفل نحن نوافقكم في الآية والحديث قالوا نعم كيف ذلك قلنا نحن أسعد بالأدل لأننا أخذنا بكل ما جاء عن ربنا وعن رسولنا قالوا كيف قلنا قال الله لا تدرك الأبصار قلنا وفقنا سمعنا وأعطعنا أمنا بما جاء الله على المرض الله وآمنا بأرسول الله بما جاء رسولين على المرض رسول الله قالوا كيف قلنا قال الله جل وعلا لا تتتتتتت تتتتتتتنا تتتتتت لا يحيط به شيء سبحانه وتعالى لا في احاطة بالله فاملنا به وقال ترونه قلنا نعم نراه لكن لا ندركه يبقى احنا مع النفي نفينا ومع الاثبات <تصفيق> اثبتنا الرؤية ونفينا ومع ذلك لا معارضة اخذنا بالحديث وبالاية وهذا الصحيح ولذلك قلنا نفي الاخاص لا يستنزل نفي نفي الادراك لا يستنزل نفي الايش رؤيت كما قلت دائما رأيت في الوالد هناك رايت العمامة ورايت والدي هناك طيب قالوا من قلت ابو محمد قال طوله لونه الثياب التي لبساه قلت والله لا واحد بذلك لكن ايش رايت وجهه من باط هذه رؤية وليست إدراكة فلما سألني عن الأخ اللي أمامي الآن أقول هذا طوله ستة أمتار وعرضه سبعة أمتار خليها يعني على التبسير طيب طرزانه جيد ويلبس ندارة بيضاء ويلبس خمس أبيض وايضا العمامة كده. فهذه أحاطه الآن إدراك صحيح أو لا فعندما نقول عن الله على لا إدراك لكن يمكن رؤية نعم يمكن رؤية لأن الرؤية قد بالكتاب والسنة فقد قال الله جل وعلا وجوه يومئذ نظرة إلى ربها نظرة وقول النبي صلى الله عليه وسلم جنتان كما في حديث الموسى جنتان من ذهب أن يتوهم وفهمة وجنتان من فضة أن يتوهم وفهمة وما بين القوم أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجه وآتينا بالأدلة على رؤية الله جل في أولا إذن لا معرضة قالوا نحن معكم حقا لا معرضة بين قوله ترونه وبين قوله لا تدركه لكن ماذا ستفعلون بين قوله ترونه وبين قوله لن تراني الآن ترون إثبات لن تراني بنفس الرؤية ما تكلم عن الإدراك الآن تكلم عن الرؤية فماذا نفعل قلنا نحن معكم في الآيتين لن تراني هل نفي إذا تساءب المر ماذا يفعل قل ماذا يفعل سنة يكذب عد نفسي اقعد اقعد فاهم متتخنق نفسك هكذا قال لن تراني هل قال لن تراني نفيا تابديا قالوا نعم لا للتابد خدنا حتى لن ليست للتابد في اللغه صح؟ لأنهم قالوا إيه قال الله جعل عن اليهود والنصارى ايش قال عنهم؟ ولا يتمنوه أبدا بما قدمت؟ طب في الأخير ماذا قالوا؟ ونادوا يا مالك ليقد علينا؟ إذن هي ليست على التأبيت الأمر الثاني نقول لما قال الله جعل لن تراني هل, هل نفاها نفيا أبديا؟ هل نفاها نفيا قطعيا؟ لا قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانهم فسوف يبعلق الرؤية على الأمر مستحيل والأمر ممكن ممكن إذا استقر الجب سترى لكن ما استقر الجبل ما استطيع وأنه له أن يستطيع لذلك لما تجلأ ربه للجبل جعله دكة إذن نقول لا مخالفة بين الحديث والآية الحديث قال تعالون ربكم لكنه لم يقل في الدنيا هو قال في الآخرة ولن تراني كانت في الدنيا ونحن أيضا نزبت الاثنين نقول لا رؤية لن تراني في الدنيا لا رؤية في الدنيا وترون ربكم لكن في الاخر ولا مخالفك خرجنا من كل شيء كالشعر من العديد قالوا هذا بالنسبة للأثر اما بالنسبة للعقول قلنا العقول للعجول اذا خالفوا الاصر الذي جاء الصحيح الذي جاء نبينا او جاء في كتاب ربنا لا نعرض الكتاب بعقل بحلم. ليس لا يكون عقلا ان خالفه او صدم الكتاب او صدم السنة فقالوا كيف قلنا نقول ما العقول عندكم قالوا لو قلنا طلبنا ربكم اذا صار جسما كالقمر صار جسما قلنا ولو كان جسما نحن لا ننفي ولا نزبط لان الجسم الافظة كما بياننا في العقيدة الجسم الافظة لم يرد لم يرد اثر صحيح عليه. فايش اللي نفعل فيه قف نتوقف لا نفي ولا مثبت قالوا طب هذا يوم التشبيه قلنا اخطأته لانسان لم يشبه بين خالقه المخلوق بل شبه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء كيف يشبه وقد قال الله درعانه ليس كمثله شيء وهو السميع البسيط وبالذا خرجنا منهم خروجا لينا لطيفا لا يستطيعون المجابهة معنا في ايضا من الاحديث التي قالوا فيها التعرض والتوتوم التجبيه حديث اه اه عن النفس سلمنا وقال عجب ربكم من الليكم يعني من قنوطكم الجزعة من القنوط الجزعة وسرعة اجابته اياه طبعا في رواية اخرى قال عجب ربكم من قنوط عباده وقرب غيره. عجب ربكم من قنوط عباده جأس وقرب غيره وايضا في حديث انه ضحك ربكم فقالوا يا رسول الله ايضحك ربنا قال نعم فقالوا اذا لن نعدم خيرا من رب يضحك فهم قالوا انما يعجب ويضحك من لا يعلم فاذا علم ضحك وعجب انما يضحك ويعجب. من لا يعلم اذا علم ضحك وعجب تفهمون يعني ايش يعني يقولون لا يمكن ان نزبط الضحك ولا العجب لان الذي يعجب يعجب لجهلي بالاسباب فان انجلت الاسباب انجل العجب حبيب وايضا يضحك عندما يرى الاسباب فيضحك فقالوا اذا انشبهتم الخالب المخلوق هذا نقص لايمكن ان نثبته ولذلك لابد ان تعرف القاعدة التي قعد علماؤنا ما من معطل الا وهو مشاب مشاب تصور وهيأ وكيف الصفة ففر منها لأنه شبه ففر من التشبيه إلى التنزيق زعم ذلك ولو دار مع الدريل حيث دار لفاز ونجى قال ليس كمثله شيء وهو السميع العليم فالغارة المقصود قالوا إنما يعجب أضحك طيب نقول صفة الضحك ثبتت لربنا وصفة العجب ثبتت لربنا فنزبط ما أزبته الله لنفسه ونزبط ما أزبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على ضوء ليس كمثل شيء وهو السميع العليم وعلى قاعدة الإمام مالك التي اشتغلت عنه هل استواء معلوم؟ يعني في اللغة؟ والكيف مجهول والإمان به واجب والسؤال عنه؟ هذه تريحك في كل الصفات إذا نقول الضحك بصوت واحد بلا. الضحك ملاش نوم الضحك يعني ما معلوم يعني ما معلومة معلومة المعنى مدلوق. ها والكيف واليمان به والسؤال عنه ضحك ربنا في القائدة الثانية ضحك ربنا نعم صفة طليقه بجلال الله وكمال الله على ضوء قول الله ليس كمثله مع كل في كل صفة اجري هذا سفت الضحك بقول الله سلم يضحك ربنا يقتل احدهم الاخر فياخذ بها دي ويدخل الجنة سبحان الله ضحك من ذات قاتل ما قالوا الى نار المقتول ما قالوا الى طيب مظلوم إنما القاتل ما قالوا الى بل القاتل يأخذ بيد المقتول ويدخل الجانب طبعا التفسير انه كان كافرا ثم اسلم الى اخر كما سنبيه وايضا هذا الحديث قال ايضحك ربنا قال نعم قال ننعدم خيرا من رب يضحك والعجب ثبت لربنا في الكتاب والسنة في الكتاب بل عجبت قرئت ودي اللي انكرها شريك أو شريح عندما قالوا هذا شاعر انكرها والقراءة هي قراءة سبعية وهي ايه بل عجب من فين أصحاب القرآة فين كبارة على عصدي سيب كبارة درقتها ما نشوف أخريتها بل عجب من أصحاب القرآة هنا فين شغل ماشا؟ ما طيب ما.. احنا عزين نشوف أخ منشغل بالقرآة بس أبو معاذ بيمتحق مش متواطرة هي أنا شو متواطرة شو متأكد أنت أبو انت عندنا ثقة أمين باشو كاز قال بل عجبتوا ويسخرون بل عجبتوا تو لمن الله لا يعلم بل عجبتوا ويسخرون وايضا قال صلى الله عجب ربكم من صنيعكم امس لا يتبرح جاء ضيف للمسجد فرمى للطعام وهو شبابا له ف يعني استغنى الازواج فقلنا لا شيء عندنا فحتى قال رجل انا اضيف ضيف رسول الله صلى فجاء فقال المراه قالت الله ما عندنا الا طعام الاطفال فعمت على الأطفال فأطفقت المصابيح وأوهمت الأولاد بالطعام حتى نيمت الأولاد ثم بعد ذلك جاءت في الطعام فأوهمت الضيف أنها تأكل وهو يأكل ولا إشكال في ذلك لأنه قبل نزول. الحجاب قبل نزول الحجاب وان قلنا حتى بعد نزول الحجاب فالاختلاط الذي لا داعي للشهوة فيه فيه تسامح عند بعض العلماء لكن فيها طبعا كما قلنا المنع منع من أجل الوسائل حسما لماده وسدا للذريع فأوهم, فأوهم الرجل أنهما يأكل فأكل الرجل وشبع حتى جاء في الفجر فجاء جميل للنبي السلام فقال عجب الله جرعلا من صنيع فلان وفلان فإذا ثبت العجب لله جل في علاه نقول الان ما الذي اضاع بهؤلاء انهم شبهوا الخالق بالمخلوق ولو انزلوا الخالق منزلته ما لكم لا ترجون الله وقارى بجلوا الله حق التبجين عظموا الله حق التعظيم لعلموا الفون الشاسع والفون الخلواسع عجب الانسان وضحكوا الانسان يمكن ان يكون بسبب غير سبب وعجب الانسان دلال على جهله يجهل بالشيء فيعجل فعندما يعلم حتى المسأل امي وامك وجدتي وجدتك يقولون اذا عرف السبب ويعجب لا لانه لا يعرفش يجهل اما في حق الله فلا فان الله يعلم مكان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون طب ما هو ما عجب الله اما عجب الله عجب للخروج عن النظائر. عجب الله للخروج عن النظائر. يعني ايه خرج عن النفائر الجميع راحين وراماردونا وبالطبلة والطار والماردونة كسب ماردونة خسر والمسالة كله فكورة ورجل قام الليل يسبح ويستغسر ويبكي ويدعو ربه بنصرة الدين الجميع كبار ورجل قال طلب العلم لا اتركه بحال من الاحوال ولو ميت ولو قتلته لما لان هذا فيه النبات مثلا الجميع يسرحون خلف النساء ورجل يبقى عاكفا في المسجد ده وايضا في الحديث ده ده عن محمد الله عليه وسلم على ان الرجل في سفر اضطره على يبشر ويعذب من هذا صلى جلى في اولاد يبشر يعني يثني عليه امام الملائكه خيرا من رجل كان في عناء السفر فنام الرفقه فقام هو ليتبتل لله قائما لربه مستغفرا ذاكرا لله جل في علاه فالله في يثني عليه امام الملائكه يباهي به الملائكه ورجل لهم راء جميله وفراش واثير فترك الفراش الوزير وترك المراه الجميلة و قام يناجي ربه جل في علاه خرج على النظائر ولا ما خرج ايضا في حديث عجبه ربكم من ايش من شب ليس له صبوا حديث فيه كلام لكن هذه ايضا للخروج عن النظائر فاذا لا اشكال عندنا قد عجبا للخروج عن النظائر الناس في وادي وهو في وادي الاخر لما تكلمنا عن مسائل علميه معينه وتكلمنا عن تاثيرات قال انت تغرد خفاه بعيد عن السرب الناس الآن يتكلمون في أمر شغل العامة وأنت تتكلم عن الشفعي وأحمد والتقصيل والتفصيل أنت تغرد خارج السرب. قلنا هذا خروج عن النظائر فنسأل الله القبول ونسأل الله دعالى أن يلهمنا وياكم الإخلاص في ذلك وإلا فهذه الجد ما أنا عليه اليوم وأصحابي هذه حقا دائرة السلفية الحق والسنة الحق أو قل في أفريق النجاة الحق أو الطائفة الحق أنهم دائما يخالفون الناس فيما يرونه أنه على الجدة في مسألة السير على ضرب الصالحين الأوائل السلف الصالح فالغرض المقصود بأننا نقول أن عجب الله وضحك الله يكون عن الخروج عن النضائر أيضا في الضحك صلى الله يضحك ربكم يقتل أحدهما والآخر هو يدخل عن النظائر معلوم القاتل والمقتول القاتل يستحق نار ومن يقتل مؤمنا متعمدا فلزاؤه هنم خالدا فيها والمقتول مظلوم إن كان مؤمنا ففي الجنة ويأخذ حقه وإن كان كافرا يأخذ حقه أيضا من القاتل خرج عن النظائر بل هما في الجنة إذن القاتل والمقتول لا يجتمعان هذا التحصيل العام موافقون الخرج عن لا الرجل ده بيخلي صهد يطلع في نفوخي يعني حموت إذن التأصيل العام أن القاتل المقتول في النار طيب فهنا خرج عن نظائر القاتل المقتول في الجنة الرجل كان على الكفر قاتل رجل مؤمن فقتل فمات شهيدا وهال في الجنة ثم أسلم القاتل إلا من تابوا وامنوا وعملوا عملا صالحا فجبل لهما سبق ثم قاتل في سبيل الله فقتل فهما في الجنه فقد اجتمعا في الجنة مع انهما لا يجتمعان وهذا خروج عن ايش عن النضاء. لذلك ضحك الله جل فيعلاه لهما ضحك ضحك للخروج عن النظير طيب هذا بالنسبه للحديث الثالث الحديث الثالث قالوا حديث في التشويه ايضا قال صلى لا تسب الريح فإنها من نفس الرحمن لا تسبوا الريح فإنها من نفس, من نفس الرحمن يعني قالوا يعني الإشكال عندهم قالوا إذن ينبغي أن تقولوا بأن الريح يا شيخ أعطوني الورقة ليش بتشغلوني كم مسجد بيأذنها يا حبيبي كثير والأذان سنة واللواتب فرض على الكفاية او خدس صح ونحن الان فقط بنتكلم ننهيها ويأذل اذا قال لا تسب الريح نعم نبس الرحمن فالاشكالة عندهم قالوا اذا نبس الرحمن اتعبتمون بالقاعدة المضاف لله نوعان هذا مضاف الى الله جل فعله اذا هو جزء من الله اذا الريح غير مخلوق لأنها لو مخلوقة ها لو مخلوقة لكان الكلام على جزء من الرحمن أنه مخلوق فيكون الله مخلوق حشر الله قالوا إذا نقول لا إذا الريح ليست مخلوق لأنها جزء من إيش جزء من هذا الإشكال عندهم وهذا إشكال, إشكال شيطاني إحنا دائما قلنا القائدة المضاف نوعان إما عين مستقلة أو معنى طب الريح بالله عليكم عين مستقلة أو معنى قل لي حبيبي صحيح ايش اللي بيقلع البيوت صحيح صحيح ايش اللي السطوح بتغرق به لا المطر هذا المطر طيب انت لازم خلف تعرف طه حسين يعني هتموتني في هذا طيب فادي انا ريح عيني مستقره اذا المضاف وهو عين مستقله نقول هذه اضافه مخلوق للخالق طب وليه بمزيه وشرف سنبينه ان شاء الله بعد الاذان عشان يرتاح الاخوه اللي هيموتوا على اذان اتفضل الله يرضى عنك بس ايوه كده وفقس عشان تعلمنا وفقس ما تفناشي الله, الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا بسم <sumimum> الى الله وانا الله رب العالمين اسلام ديننا صلى الله عليه الحديث لا تصب الريح قالوا اذا جزء من الرحمن وهذا خطا بين لأنه كما قلنا المضاف مضافان مضاف عين مستقلة ومضاف معنى وهذا عين مستقلة يبقى الإضافة إلى الرحمن إيش إضافة مخلوق للخالق إيش المزيئة لأن هذه فيها من بيان عظيم ربوبية الله الليلة في أولاد القاعدة على الاندرماء قالوا ما ذكرت ريح إلا عقابة ما ذكرت ريح إلا رحمة وأرسلنا الرياح لواقح وأما الريح فأما عاد فاهلكوا بريح صرصر هاتيه وايضا كذبت عاد المرسلين بصوت قمر فعرفنا عليه مريحا صرصرا في يوم نحسن مستمر بالغلط المقصود ايه الغالب الريح الفرق بين الريح والرياح فهي من, من, من اظهار لعظيم ربوبيه الله جل في علاه اذا اضيفت لله, لله جل في علاه اظهار لعظيم ربوبيه الله ان الله جل في علاه اقتلع قرى كامله بالرياح وان الله جل وعلا قد دعاقب امم انقابا عظيما بالرياح تقتلع لا يعني ولا تلد الام اثرا بحال من الاحوال فهي اظهار العظيم ربوبيه الله جل في علا وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب الريح هي من باب ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب الدهرة فاني انا الدهرة اقلب الليلة والنهار لان سب المخلوق ذريعة الى سب الاشه الخالق فسب الريح ذريعة الى من امرها ولذلك نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصبر يحفى انها مأمورة فانت اذا سببت المخلوق كأنك تسب الخالق اهو ذريعة الى ان تسبء الخالق لذلك نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اما المعنى في قول لا تسبب ريحفى انها نفس الرحمن نقول هذه الاضافة اضافة التشريف واضافة مخلوق الى الخالق والمزيئ لانها دلالة على عظيم ربوبية الله جل في علماء الثاني نقول بأن المعنى هذا نفس الرحمن يعني تنفيس الرحمن نفس الرحمن يعني إيش؟ تنفيس الرحمن يعني تفريج بأن الله يفرج الكربات بذلك والأصل بذلك حديث المسلم لأن كما كمقاعدها البخاري أفضل تفسير الأحاديث بإيش بلاحاديث لما تبحث عن تفسير الحديث لأنك تبحث عن مراد النبي صلى, الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم تتعبت به لله أنتم معاين أمنتم برسول الله بمجاعة رسول الله وعلى مراد طيب مراد رسول الله إذا بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم ليه لا أبحث عن شيء أفضل الناس بيانا لكلام الناس الناس أفضل رجل يبين كلام الرجل هو نفسه صاحب البيت والذي يبين لك دقائق ما في البيت فلذلك الحديث الجاء عن الله قال من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيام وبالريح التنفيس تكون عقابا على قوم وهي تنفيسا لكربة قوم والدلال على ذلك هزوة الاحزاب لما اجتمعت كلمتهم واحاطوا بالنفسلم واحاطوا بالمدينة حتى ارسل الله عليهم ايه كما قال الله جعل جاءوكم من فوقيكم ومن اسفل منكم واززاغت الابصار وبرغت القلوب الحناجر وتظنون بالله هنالك ابطلع المنون وزلزلوا زلزالا شديدا كيف رفع الله عنه ماذا البلاء فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروه فارسل الله الريح قلبته فكانت تنفيسا لمحمد صلى الله عليه وسلم ومن معه وكربة على اهل الكفر يبقى اذا نفس الرحمن التنفيس تنفيس الكربات كما يقولون صلى الله عليه وسلم من نفس على مسلم من كربة وبالتطبيق العملي والترجمة الفعلية من صحة التعبير نفس الله عن وسلم بالريح عندما قلب الكافرين رأسا على عقب هذه بالنسبة لهذا الحديث قالوا حديث في التشميع ايضا رويتهم ان ابن عباس قال الحجر الاسود يمين الله في الارض يصافح بها من شاء من خلقي يصافح بها من شاء من خلقي قال عبد الله فمن صافح فمن قبل الحجر فكانما او استلم الحجر كانما صافح الله يمين الله وكمان كانما قبل يمين الله اولا الحق اننا نقف معهم في ذلك قال هذا يوهم التجويل خذنا هذا حديث باطل حديث حديث فيه كذاب والضاع فاذا ان كان كذابا او ضاعا فالحديث باطل فلما نقف عندهم فالأولى أن نذكره وأيضا نقول وإن ورد مرفوعا فهو باطن قد ورد موقوفا قد ورد موقوفا عن ابن عباس وأيضا ضعيف جدا الحديث الذي ورد موقوفا عن عباس هو أيضا ضعيف جدا لم يصح عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه لكن الرواية تنزلنا معهم الرواية المرفوعة بطلة لا كلام فيها الرواية الموقوفة هي يفسر بعضها بعضا لما قال قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض ممتاز قال يمين الله مطلقا لو قال ساق الله يد الله قلنا ماشي إذا أضافها مطلقا لقلنا هذه من أحاديث الصفات لكن هو قال يمين الله في في الأرض إذن هذه ليست من أحاديث الصفات لا إشكال عندنا يا رب أقطع زراعي لحد فهم طيب اللي بيقول مضبوط مضبوط يأتيني بالنظير تاني. ما نفس الحفلة برضو في دبي كل موافقون طب واحد يجب دليل سيف راجب ده بس حاجات مش وجودة في البلد جئنا بقى الاستفساطة الفارغة ما حبيبي النظير كالدليل يا حبيبي بابا حبيبي ما هذا يدلل أنك وفقت على عمر صحيح يا باب طب هات الدليل يا حبيبي هذا هو دليل ونظير نقول البيت المعمور هل بيت في السماء الكعبة بيت الله في الأرض صحيح ولا لا بيت الله في الأرض ده الآن هذا النظير الكعبة بيت الله في الأرض وأضيفت إلى الله إضافة إيش؟ تشريف. تشريف لانها قبلة المسلمين فلا اشكال في ذلك عندما قال يمين الله في الارض يعني الحجر الاسود يمين الله في الارض هذه دلالة لانه ليس من احديث الصفات لانه لم يوضف الى الله جعل اضافة مطلقة حتى نقول هي اضافة صفات للمنصوف لا سيما ان الحجر الاسود عين. ايه مستقله وليست معنى الحجر الاسود عين مستقلة وليست معنى وايضا الحديث هو يعني نميل الى تصحيح رحمه الله مجدد منجدين في لان انا وكانته جنى وكان ابيض فاسود من ايش من معاصي ماني عارف فكده اكون قائلين منه لكن ما نسع ندخل في في الدرس الثالث حتى لا يعني نشق على